من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فالله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد من رسول يدعوكم في أخرىكم فأسابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم Lallahu khabirun bima ta'amaloon